قل لن يفنأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر أبهم لَآ إِلَٰهَ إِلَّا حتى قال عليهم يَكْفِي لَهُ أَن يَكُونَ مَوْلًى لَّهُ ۗ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Gracias.